أ م لهم ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فليرتقوا في ا ل أ س ب ا ب ج ن د ما هنالك مهزوم من ا ل أ ح ز ا ب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو ا ل أ و ت ا د وثمود وقوم لوط واصحاب ل ي ك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 م غ س ب ع ض ن ا ع ل ى بعض ب فاحكم ي ن ن ا ب ا ل ح ق و ل ا ت ش ع ط و ا ه د ن ا إ ل ى س و ا س ل ا ط إن هذا أ خ ي ل ه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة نعجة فقال, فقال اكفلني لا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه و إ ن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا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 وان له عندنا لزلفى وحسن م آ ب يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين, بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين ي ل و ن عن س ب ي ل ا ل ل لهم ه ع ذ ا ب شديد بما, بما ن س و ي و م ا ل ح س ا وما ب خ ل ق ا ل س م ا و ا ل أ ر ض و م ا بينهما ب ا ط ل ا ذ ل ك ظن ا ل م ي ه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 ل ي د ب موسوعه النابلسي للعلوم و ه ب الاسلاميه د و د ي م ن ن ع العبد إ أواب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 غ ي ر ح س الهدى ب وإن ع ن شركه دعويه مآب غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع برجلك هذا م خ ت س ل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرى ل أ و ل ي الالباب وخذ بيدك بخسا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا لعم العبد إ ن ه أ و ا ب واذكر ع ب ا د ن ا إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق و ي ق و ب و ح ي الأيدي و ا ل أ ب ص ا ر إ ن ا ج ت م ا ل الدار ص ة ذكر وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا ك ر من ل ي الكفر و ذ وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب عدن م ف ت ح و ل ه م ا ل أ ب و ا ب م ت ك ي ن فيها ي د ع و ن ف ي ه ا ب ف ا س ل ا ك ي ه ا ب و ع ن د ه م ق ا ص ر الله ت ا أتراب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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد عذابا غافا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من ا ل أ ش ر ا ر اتخذناهم سخريا أ م زاغت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن هذا لحق اتخذناهم سخريا أ م زاغت عنهم ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار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 إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق بشرا من طير فاذا سويته ونفخت فيه من ر و ق ي فقعوا له ساجدي فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا إلا إبليس ب أ موسوعه ا ت ك ب ر ا النابلسي ي ل ا ل بيدي س ع ل أ م كنت من ا ل ع ا ل ي ن ق ا ل أ ن ا خير م ن ن خ ل ق ت ي م ه وخلقته م و س ي ع ق ا ل فاخرج م ن ا فإنك ر ج ي وإن ع للعلوم ي ك ن ت إ ى ي الاسلاميه د ا س م ا ي إ ل ى يوم ي ب ع ث و ن قال ف إ ن ك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أ ق و ل ل أ م ل ا ن جهنم منك ومن من ت شركه م ن م أجمعين ا ل ه أ ى شركه دعويه غير ربحيه و ذات مضمون اجتماعي د ح ن